إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي كنا في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة تحدثنا عن ك ي ف ي ة قبض أ ر و ا ح المؤمنين وما في ذلك من فضل عميم و ر ح م ة و ن ع م ة وتبشير و ط م أ ن ة للمؤمنين حين قبض أ ر و ا ح ه م سيكون موضوع الليل ة هو كيف تقبض أ ر و ا ح الكافرين والظالمين والمجرمين ف ن ج ع ل المسلمين كالمجرمين طبعا ً ليست لجميع الاعتبارات لا في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة لا في ا ل ح ي ا ة ولا عند الموت ولا بعد الموت ولا في ح ي ا ة البرزخ ولا عند الحشر ولا عند النشر ولا الحساب ولا المرور على الصراط ولا في الدار التي يسكنها كل واحد منهما المؤمن داره ا ل ج ن ة والكافر داره النار والعياذ بالله خالدا فيها ابدا فكيف تقبض ارواح, المؤمنين؟ أرواح الكافرين والظالمين ي ا س و ن وماذا ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم عن قبض أ ر و ا ح الكافرين والمجرمين وماذا ورد في س ن ة سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى التسليم يقول عز وجل في محكم كتابه عن قبض أ ر و ا ح الكافرين والمشركين والظالمين بعد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ت ر ى إ ذ يتوفى الذين كفروا الملائكه ة يضربون و و ج ه وأدبارهم م الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم و أ ن الله ليس بظلام للعبيد فرارا وتفر من الشرك فرارا ومن الظلم ومن ا ل إ ج ر ا ء إ ذ ا سمعت كيف تقبض أ ر و ا ح الكافرين والظالمين يقول عز م ا ل خائل ولو ترى إ ذ يتوفى الذين كفروا ا ل م ل ا ئ ك ة يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م والضرب الضرب في الدنيا قل ب ا لا خ ر ا ما زالوا الجو ا ل م ل ا ئ ك ة يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م وذوقوا عذاب الحريق ي ض ر ب ويقول ن وجوههم وأضبارهم و لهم ذوقوا عذاب الحريق حين الموت ذلك بما قدمت ايديكم يعني ليسوا مظلومين وما ربك بظلام ن ا ل ع ب ي د يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ت ظ ل م و ا ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م لذلك اخبرهم وكي أ ك د ل ه م ب أ ن ه ليس ظلما ما يفعلون به بل هو جزاء جزاءه ما قدمت ا د ي جزاء ما كسبوا وما فعلوا و أ ن الله ليس بظلام للعبيد الظلام لا ت ف ه م فهم ا ل ل م خ ا فهم ة م ف و المخالفه شيء واحد يكون كيف يفهم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لكن الله عز وجل الله قال وعن الله ليس بظلام للعبيد وظلام ص ي غ ة م ب ا ل غ ة يعني نفى أ ن يكون ظلاما ولم ينف ي أ ن يكون ظالما ا ل ظ ل ا م هنا لا يعني أ ن ه ينفي ا ل م ب ا ل غ ة في الظلم أو كثرة الظلم أ و تكرار الظلم ولا ينفي القليل من الظلم بل الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره م ا يظلمك ش ي ئ مثقال ذره يا ذا ل ح س ن ه مثقال ذره ازجاج وكيف ا ل ك ما دامت قد تحققت فيها الشروط يعني الصلاح و ا ل إ خ ل ا ص أ ي حسن درتها ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة ج ا ل ي ل ة ولا ح ق ي ر ة بالليل أ و ب النهار ما دامت وفق شرع الله وخالصه لوجه الله فتراها بين يدي الله ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا ح ا ض ر ة وقال ا ل س ي ئ ة الحسنات فمن ََ يعمل ََْ مثقال ََِْ ذ َ ر َّ ة ٍ خيرا ًَْ ي َ ر َ وَمَنْ يَعْمَلْ ى م ِ ث ق َ اذا ل ََََ ر ر ّّ ة ٍ ش ً يَرَى إذن الله تعالى ليس بظالم ولا بظلام واذا اذكر في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي بجميع انواع قليله وكثيره كبيره وصغيره وجعلته بينكم محرما فلا ت ظ ل م إ ذ ن ولو ترى الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم أ ي ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولو ترى العجب العجاء والخبر العجيب و الحال ة العجيب ة و الصور ة ا ل خ ط ي ر ة العجيب ة ا ل م ه و ل ة ا ل م خ ي ف ة إ ذ يتوفى الذين كفروا يعني لو ر أ ي ت يا محمد كيف يموت الكفار و كيف تقبض أ ر و ا ح الكفار و المشركين و المجرمين و الغرمين تعال تعجب يا رسول الله و تعال يا أ م ة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم تتعجبين وتنظرين كيف تقبض أ ر و ا ح الكافرين والمجرمين والظالمين كيف يا ربنا كيف تقبضها وكيف تنقله من م الدنيا إ ل ى ا ل آ خ ر ة الملائكه يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م الملائكه لما ي أ ت و ا لقبض ا ل ر ف روح الكافر أ والمجرم او الظالم يضربون وجوههم واضباره سبقا ان روح المؤمن لما ي أ ت ي ملك الموت ويخاطبوها ل ي ب الطيب, في جسد الطيب. أخرجي إلى روح وريحان ورب في وريحان أخرجي روح غضبان غير تفرح بمك إلاه فيفرح الله بلقائها فتخرج ب س ه و ل ة ل أ ن ه ا رغبه فرج فتخرج ك م القطره تخرج من السقاء أ و كما تسل ا ل ش ع ر ا ت من العجي ح ا راضي قطباء بالجنة الكافير والمجرم والظالم ن وطمئنة لكن رب غير وبشرية لما ي أ ت ي الملك ويخاطبها ل خ ط ا ب آ خ ر مخالف مائه بالمائه يا ايتها الروح الخبيثه في جسد الخبيث اخرجي الى غضب الله وسخاطعه ل ا بالروح الجسد تفر في الجسد وتتفرق فيه. لأنها الذي ينتظرها. وبالشقاء فتفر في جسده وتتفرق فيه ولا تريد أ ن تخرج حينها يضرب ا ل م ل ا ئ ك ة صاحب هذه الروح يضربون وجهه ودبره لماذا لتخرج روحه ص و ر المؤمن ك ي خ ر ج ب م ح ل ا ل ش ع ر ا ت العجين و ب ح ل للقطرف السيقا والكافر كيدخل العصا والتصفيق لانه لا يحرم الغي حمص بالله يكفر الله ويقول الله عنزه الاولاد ويقول نحن مولد الله وشعب الله المختار نحن ابناء الله واحباؤه ويقول لكم م س ي ح ابن الله وقالت النصارى ا ل م س ح ابن الله وقالت اليهود العزير ابن الله و ق ا و ا اجوز نحن ابناء الله واحباؤه ومولاده ومن د ر ض له ثلاثه له الثالوث الاب والابن والروح القدس والمشركين اخلاص ذ ا ي الاصنام و ا ل أ و ث ا ن م ن ه م من عبد الحجر م ن ه م من عبد الشجر م ن ه م من عبد الملائكه ومنهم من عبد الجن و من ه م من عبد الشمس ومن عبد القمر ومنهم من عبد البشر ومنهم من عبد المال ومنهم من عبد الهوى من اتخذ إ ل ه ه هواه ذ ا م ش ر ك ل ك ا م ل وهذا ك ف ا ر يلد وفعمره يجيب ا ل م ل ا ئ ك ة ي ب ش ر و ه بالعاده ذ ما ز ل مات كما ذكرت في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة حين يكون يموت يحتضر فانه لا يموت فيرجله فهو يرى ما لا ن ر ا ويسمع ما لا نسمع ي ا ت و ا ل م ل ك ه حينها يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م ضرب خطير ا تدخل الروح كما سنرى في ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل د ع ا ل رضي و ح الله ك ا ف ر ع ن ا لما ل م يريد الملك أ ن يخرجها وتفر وتتفرق في بجسد ا يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م ويخرجونها كما يخرج السفود إ ذ ا أ د خ ل الصوف المبلل السفود الذي بين المخالب إ ذ ا حميته في المرء ن د خ ل ت ه في الصوف فازق ما يخرج ت خ ر ج م ع الصوف و ب س ا م ا ر ما ي خ ر ج ه نفس ا ل ط ر ي ق ة كتخرج روح الكافر وروح الظالم و المشرك والمنافق والسلام والعافيه سنلقاه وهو عنا راضي ي ج ي ن ا مؤمنين و ي ت و ف ن ا مسلمين الملائكه لما يضربون وجوعهم و أ د ب ا ر ه م ق ل أ ن هذا الضرب ورد في ا ل ت ش ي ر ب أ ن ه هذا حصل في غ ز و ة ب ط ل ن س ب ة المشركين الذين خارجوا ل م ح ا ر ب ة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين معه قال ب أ ن المشركين اذا أ ق ب ل و ا ضرب المؤمنون وجوههم بالسيوف واذا ولوا ضرب الملائكه ة أ ب ر م شئين جوجية ادبارهم ل م ن ي ي ض ل بالسيوف م م ن ي الملائكة ر كانت ت س ع م ي ة ا الف و ث ل م ي و ا ل م م ن ن ي ك ئ ه تقريبا تلتمية وانتصر المسلمون باذن الله في هذا الموضوع الحسن قال يا رسول الله إ ن ي ر أ ي ت بظهر أ ب ي ج ا ل مثل ا ل س و ق رجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رايت بظهر ابي جهل مثل الشك في ظهر ابي جهل اللعب فقال صلى الله عليه وسلم ذاك ضرب الملائكه ملائكه لو كانوا حاضروا في ا ه م ع ر ك ه اضربوه فوق الاعناق واضربوه منهم كلها بنات كما قال سبحانه وتعالى إ ذ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م ويقول لهم وذوقوا عذاب الحريق لماذا الحريق ولماذا, ولماذا العذاب ض ر ب ولماذا ل ا ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م حرث الله وحرث الرسول وحرث المسلمين وضيقتم على المسلمين و أ ن ك ر ت م وجود الله و أ ن ك ر ت م ر س ا ل ة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبتم ب ا ل ق ر آ ن الكريم و ب س ن ة سيد المرسلين وقلتم هذا ب أ ن ه ليس بدين إ ن م ا م ف ت ر ى وهو اساطر ل العذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ل آ ن وأن زوقوا قدمت بما أيديكم ي ب ظ ل م العلماء للعبيد وقال العلماء بأن الاولين ب عند ا ل م ت و ح ا النزع ف د ا من لموت هذا ب ج ل الاخر هذا وجل الدنيا وقال عز وجل في آ ي ة أ خ ر ى في نفس الموضوع بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ت ر ا ئ ذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه ب ا ص ط و ا ايديهم أ خ ر ج و ا أ ن ف س ك م اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم آياته تستكبرون ولقد ك تستكبرون ن عن ت آياته م و جئتمونا فراداك ما خلقناكم اول مره وتركتم ما خوناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين د ع م ت م أ ن ه م فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله ا لاحظوا ما قال شي غمرات الموت غمرات ا يعني شدائد ومحن وعذاب اليم فيه شد والدفع والكلام الخطير والتهديد、والإن. وكل أ ن و ا ع ا ل ت ع د ي د المادي والمعنوي وضرب الوجوه وضرب الاضبار غمرات ا والتوبيخ يا ايتها الروح ا ل خ ب ي ث ة في جسد الخبيث و خ ر ج ي الى ل ل ه وسخطه أو إ غضب الله وسخطه الشيطة اللعين بلين معنا خدم ولذلك ا ن ا وما و يكرر شيء شيء كل قصف شي. نعمل جميع الوسائل التي تجعلنا نثبت على ديننا وعلى إ ي م ا ن ن ا حتى نكون ف ع ن ا كما أ م ر ن ا ربنا ولا تموتن الا و أ ن ت م مسلمون ن الذين آمنوا ا يا أيها آخر تقلوا الله واتقوا الله كما كما هو أ ه ل ه وكما ينبغي لله عز وجل ولا تموتن الا إ و أ ن ت م مسلمون الظالمون في غامره م الموت والملائكه في نفس الحال ذلك الحال الذي ن يكون فيه, يكون فيه الكفر والمشركون والظالمون والمجرمون في غ م ا ر ة الموت و اتدرون ل ل م ا باصطوا ئ ك ة ي ه م أ خ ج ا أ ف س ك م أتدرون معنى ب ا ص ط و ايديهم يعني ب ا ص ط و ايديهم بالضرو تؤكد نفس ه هذيك يضرب يضرب يضربون وجوههم واخبارهم هنا باسطوا ايديهم بالدروي فالبسطين ي يسعى؟ يديهم لا ا ل ب س ط و ن يديهم هنا ب ي ا ل د ر ب ي بسطينه يعني ي ض ر ب ه وضربه أ م ا الروح في هذه المجرمه ذ ا لا يبسطون ايديهم باخذها لذلك ستخرج اخراجه رغم أ ن ف يخرج ه ا كما ي السفود المبل... اذا أ د خ ل ا ل ص ف المبلله ل ا ت ت م ش ي باسطو ايديكم لانه لا ي س ت ط و ع ان يردوا و ي ق ض ا ويمشي لا تروح لا تخرج في خطرها ولم يرغب في واضحة م خرج و ا الأيه السابقة مع ب ا ص ط و ا ايديهم بالضرب ويقولون أ خ ر ج و ا أ ن ف س ك م كي تخفيه ويقولوا خرج نفسك المجرم بالمجرم لا وموسى عليه السلام بشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أ خ ذ الميثاق والعاد عن النبيين جميعا ب أ ن ه م إ ذ ا أ ر س ل ف ي ه م رسولا مصدقا لما بين أ ي د ي ه م أ ن يؤمنوا به وينصروه إ ذ ا اخذ الله ميثاق النبيين لما آ ت ي ن ا ك م من كتاب و ح ك م ة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن ا قال أ ق ر ض ت م واخذتم على ذلكم اثري قالوا أ ق ر ن ا قال فشهدوه و أ ن ا معكم من الشاهدين أ خ ذ الله المساخ على جميع الانبياء لان اي نبي يبعد منه النبي مصدقا لما بين يديه أ ي ما معه من ا ل كتاب ا ل ح ك م ة أ ن يؤمن به وينصره و آ خ ر م ه و رسول ا ل ل ل ه و ا م ف ر و موسى وبرسول ض أن سيدنا موسى يؤمن بإيسا ا ل ل ه سيدنا إيسا ي ؤ م ن ويؤمن برسول الله ويبشر بأن الله بموسى برسول ل ل ا هو ي ب ش رسول بأن ر الله سيأتي إسرائيل بموسى بإيسا إيسا الذين يؤمنوا بعدها بل بعث إذا آمنوا لما والذين امنوا بموسى وعيسى لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان ي ؤ م ن و ا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ا ل ق ر آ ن يحكي لنا عن سيدنا عيسى قوله ومبشرا برسول ياتي من بعدي س م ه احمد ولا وعندهم في الانجيل الحقيقي ولكن د ب و ل عندهم سل ا نجي يسكن فيهم ا لكلام الله فادسته عند برهم العود عندهم, عندهم القران و ل ك ل من تاولاته ا وحناوته ومن هاوله يجب ك ومن ن فيه ك اجله فقد تاوعد به ب أ ن ه عيسى عليه السلام بالشراب باعتدال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن محرفا ومبدل ا وكسلافية و فقال له هل تريد ان تقفز سيدنا عيسى ولكن س ي د ن عيسى سيغفر لكم كامل من اجل ان تقفز سيدنا عيسى حرموا على نفوسهم ما لم يحرموا الله حرموا الزواج وبعضهم يزول الزنا لا يتزوجون ولكن يزنون ت لان الزواج حرام ل أ ن الزواج عندهم ن ج ا س ة والراهب يعني بفقيه لا يجوز ت ز و ان يزوجه و ي ز و ل تصلنا ل ا كنت مع ل ه ويعتبر عندهم نجاسه وهي الاخر زيدنا ادم ن الجنه ولكن ا ذ لا تستطيع ان تقرب الرجل الى الله من اجل ان م بصورة عفلية قلت تتقرب منه الى ر ا يشوها تلعوص ع الله ا ومحرمون فقالوا الفرنسيين حتوها و ماذا ي ق لكم ح انكليزي م ا ل و صورة ج ماذا ق اريد قلقان ف ر ان تزوج بس ع الدين ر ف ا الحاكم ديال الله عز وجل لا ي ت ن ا ق ل مع العلم او العقل ا ل س ل ي م و ل او الفتره لا ف ق ي ه وعاد أ و ل ما ك تتصلنا بيننا و ب ن الله نحن نبغى الله ك ي ي ت ص ل به م ب ا ش ر كل واحد ع ن د ه ا ل رجل له و ع ن د ه ا ل رقم دي له ويجد كل يارب ي ه ويقول ل يا عبد م ا ك مباشر كون صغير ولا كبير ولا مراه ولا, ولا غني ولا فاقيه ولا قايل مقايييس ي ق و ل ت ملكي ع د ي ز ت ك لا ت ف ق د و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني فاني قريب عبادي كامل أ ج ي ب د ع و ة الداعي لا ش ا ف ق ي ر ولا ا ل ر ا ه ن ولا القسيس ولا الكاهن ولا الشواذ ولا العالم لا داعي أي داعي, داعي. ل ي س ت ج ي ب و ا لي وليؤمنوا بي لعلهم ي ص د ق و ن اما سمعتم بان احد المشركين كان يعبد صنما كان عنده صنم و ا ل إ ل ذ ي وذات يوم جتا على ركبتيه يتضرع اليه ويقول يا صنم يا صنم يا صنم فزل لسانه وقال يا صمد فقال الله من فوق سبع سماوات لبيك يا عبدي مشرك فقال ا ل م ل ا ئ ك ة يا ربنا إ ن ه قد أ خ ط أ وقال يا صمد إ ن م ا أ ر ا د أ ن يقول يا صمم فقال عز وجل وهو أ ع ل م بذاك من ا ل ل ئ ة لما علمت أ ن ه لا صمد غيري استجبت لعبدي ك ولكن الصمد الا الله لا يجوز ان يخطئوا لبيك يا عبدي لا يجوز ان ل يكون ي مؤمنا ا للآخرة لكي لا م تطلبه تقول ما يجوز ا م الله ن ط ب ا ل ي ع م و أ ن ت م ل ا تعلمه ولو اطلعتم على الغيب لوجدتم لو ما فعل ربكم خيرا انتم من يطلب الله كن مقن ومطمئن بانه يستجبرك اذا كانت الحق لك ا ل مستجيب ح ر ا م و م ا حرام ومذكرتك حرام, ومذكر حرام. أ م ا ا ذ كانت عندك ل ق م ة و ا ح د ة ل ق م ة و ا ح د ة ت ي ا ل الحرم في ك ر ش ك ر ب ي و م ما ت ق ب ل ا ل د ع ا ء ديالك ولا يسمع عبد الله نقي ك ر ش ك ي الاول تركوا شي ديال ع ب ا د وتقولي كان طب الله ما يستجبلي س ما يستجبلكش وما شي ما ا س ت ج ب ك ش ل أ ن ه كي يخلف الميعاد لا يخلف الله الميعاد ل ا ر ه قيل ك مقبل اطيب مطعمك تكون مستجب د ع و قد ك ر ش ك واستجب ج م ع يديك و لله ي س ت ج ب ك ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرفضون و ع و ف و ا بعهدي اوف بعهدكم واياي يا براغون لانه عباد وما ك ا نوفوا ل بعهد الله ونطلب ك ا و الله ا يوفوا منه بعهده ونوفوا منه وحينها يوفي الله عز وجل عهودنا أ خ ر ج و ا أ ن ف س ك م اليوم تجزون عذاب ا ل ه و ن اليوم من د ا قبض الروح يجزون عذاب ا ل ه و ن ع ذ الشديد و ا ل إ ه ا ن ة والذل والاحتقار والضرب للوجوه و ا ل أ ض ب ط والغمارات على س ل س ب ب و ك ن ه م يمكن ان ي ك و ن ا كفار من النواه أ ك ب ر الظلم والشرك بالله ا ل ك ف ر إ ن الشرك على ظ ل م و ن عظيم ا ل ش ر ك ا ي م الظالم خ م يضرب لا يسرق لا يزني لا يكذب لا يذكر لا يقصر ولا يقصر أ ك ب ر أ ن و ا ع الظلم نصراني وكل ل ن خ ا ا و زينا يكفي نصراني تقول ما و ي قل ل وكل ا ما ي فعل بعد ذلك لا يعتبر عند الله وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباءا منصورا ما يجيش على كفه كفه مشركون منافقون إ ذ ي ر لي ذا ي خ ل د و ا في ا ل ن ا ر إ ذ ا مات على الكفر وقال في آ ي ة اخرى والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كصراب ب ق ي ع ة كصراب ب ق ي ع ة يحسبه ا ل ض م ا ن ماء حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ان الله سريع الحساب كفراء هو ك ب ل ه كبير ل ه ش عمل ك ب ل ه دال ا ل خير ولكن ب ح ا ل ص ر ه بقيع على ا س ت ر ا ت ي ج ي ك تترك الصيف وكذا انت غادي كذلك ض ا ي م زي الماء ومن تقول القماشين والو شو ف إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا ان الله سريع ح س الحساب ب م ا أقول عليهم و او ل م كظلمات في بحر اللجين يغشاه م و ج من فوقه م و ج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 كونك مسلما ومؤمنا نعمه عظيمه وليس فوقها الا نعمه ف و ق ت ا نعمه ل ت ن ك تتعرى وتزوج ش ي ء و ش ت ا ء والغيش والبرد وتتصور معي لك انك ت ت ص و م نعمه لا تتصور و ك ا ن عرفتها انك ت ح س ر دراستك انك ت ج ع د الناس خصوصا انك تعرف الله اذا كنت تعرف الله خ ت ك م ص ا ق ح ومقطع ومعري ومساكش م ز ي ن والحاله م ك ر س ة و ل م ع ي ا ن ه والمرض كنت لكم أقول تصلموا الله في س ا ع ا ة ي ح س د ك عليها ا ل أ غ ن ي ا ء و ا ل م ت ر ف ف ع ا د ه اكيد الانسان حالته إ ل ه شتوت بكيل وتعسلي واذا كان عارف الله عز وجل و م ت ص ل مع الله وفاهم وفقر دينه فانه يعيش في واحد الرحمه ولا تصور ي وما عندها تامل ولكن قررت حياته معه ا ل إ ن س ا ن تفسد الى ا ل ش ع و ت ا ل ي ب ا ل أ م و ا ل و ا ل خ ر ا ف و ا ل ض ي و ر والسياره ة ا فانه ي ابن يعيش في ا ل م ج ح ناس ت ف ي و وفي النهايه يقوم ا ل بمساعده و ي ا ي ا ل ا ع د ا ف والاخرين ق ك و ا ل ا ف ر رملا ي ن يقومون بمساعده ل الاعداء والاخرين ع ينعس ي وفي مرتاح م حرصوا بالجنه ولن يزوجوا بيت ف ي ا ل ع ر س خير م ع ن ا ق ه حرصوا ب ا ل ن ز و ج ه صورت واحد ل باس عليهم عرفش الله أ م و ا ل الخيرات والنعام والفلات والسيارات و ا ل و ل ا د والمشاريع والملايقيه م ا لم يقع ا ح ا ل أ و ل ا كان يكون مشاكل ف راسه وكتب المشاريع والخدمه والبورتاب والفاكس والسيكس والانترنت والريح ا ن والزفت ا ا ن ك ل ذلك ي ع يريد ط ص ويصوم ل لماذا؟ ي ويصوم ويصوم عيطي ا ح ومن ان ا ع يعيط يفوتني وانتر ف يفوتني كيف كيف كيف ي و تبقى؟ هذا؟ بالاخرى؟ ا تبقى ل خ عمر بالسلكي واللاسلكي ولكنهم كانوا يحرون و ي ح ر ي ن ويحرون ويحرون ويحرون ويحرون ويحرون ويحرون ويحرون ويحرون ويحرون ويحرون ك ي ح ر و ن ويحرون ويحرون ويقومون بقصدهم ويقومون بقصدهم ويقومون بقصدهم ويقومون بقصدهم ويقومون بقصدهم ويقومون بقصدهم ويقومون بقصدهم ويقومون بقصدهم ويقومون بقصدهم ويقومون ب ق ص د ه فهذا يقول الكلاب فهذا ن ع يقول لكلاب فهذا يا يقول لكلاب فهذا يقول لكلاب فهذا يقول لكلاب وعندما ه تكون مبالغه اصرفته و ب ا ل ذ ر ت ك ا ن ت تبذير وخالفه ب س ر ا ه الله انا والاخر هذه المكره ح ي ت عشاء تصعد م ج م و ع ة الدولت هذه كينه هذه باري هذه خنيشه ا هذه قوي ل ب ا ت هذه قبل الماكله وهذه بعد الماكله ولكنها ه ذ ا في م ذ ه معلقة تترك الماكله ولكنها تترك الماكله ولكنها وعطى أدوام تركت الماكله خ د ي ي ش ولكنها ي ة تركت في شيء ب د الماكله و ش ك ر ه ا ت و د ر م ديون ز ي ت و الماكله ولكن يجب ان يكون هناك امر اخرى في المسجد والمسجد والمسجد و ا ل م ي ا د م ا ل م س ج د والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد ما د ولكن ن تعرف ا ل الله ه وحمد و ش ر و ك وقد يخلطك فيها ما لا الرأة عين الخامعة تكون راضي بقضاء الله و ق د ر ه وعرف بانه غيرك يمسحنك ولا يمسحنك ولا يمسحنك شاء الدير حرام كل بقولة كل وعشت و ي ش ت ك ل ا ل ز ي ت و ن ولا تفقدوا الجهل هذا هو ا الخضر. ل خ ض ي ه و ا ل غ ر ي ة م ا تموت ولا ي ب ق و ل ا ينسى و م ا الخرفين س ى و م ا العاصين ي ن س ى ا كل شيء يخرج روحك كانك ما اذكياء للزين ولا القبيح فلا ت خ أ ق و ا م ن ل ا فقال لها ان تدرسك ولما تقصد من الناس ان تدرسك ولما تقصد من الناس ان تدرسك ولما تدرس بوعدك ويزيل الشيطان وعمل ذلك ولكن تتمتع بشهواتك ونفس الشهوات ونفس الشهوات كيف تدرسك وفي ا ل غ ا ب ة والحرث ف ي خدع في حرث الناس وفي الدروز وفي السطاح وفي المره ج ي ناس ه ا د س ي د ي ل ذ ي ي ج ي ناس ي ع ل ي منك ي حرب ويقض على الشمرك ي ح ر ق ويقض على كنسك ي ح ر ق ويقض على كنسك يا حق مره يجري خديه في راسه مره يجري فوق راسه مره يحترق في كفراش مره ي ح ف ر ق منه و ي ج ت ي جناب ا ل ج ي ا ل ك ي عليها تتحطه لان جناب و ظ ه ر ا ل ك ر س ا ل ل ي عمره بالحرام م م ك ن ان ترتاح ل أ ن الحرام لا يدوم إ ذ ا دام دمر و إ ذ ا دام لا ينفع فيه وياخرى هذا هو الحرام أ م ا الغني ل ذ ي كان ح ر ص على الحلال فهي تمتعنا و ل ي ه لكن عرف الله أ و ل ما تستجيب الخيوط فان البورطه تخربك من خلفه وكيف ت ن خ ذ منه الصلاه ويعيط منه ويعيط منه ويعيط م ل ه ويعيط منه ويعيط منه ويعيط منه ويعيط منه ويعيط منه ويعيط منه ويعيط منه ويعيط منه فقال له هل تريد ا تكون ملكه موزولا له هبريل لا تريد ان تكون ملكه ملكه موزولا ما دام مؤمنا ومسلما وراضيا بقضاء الله وقدره فليحمد الله عز وجل وليشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى الله يجعلنا الراضي أعلاج هذا العذب الشديد وهذا وهذا من الهون الأليم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عناياته تستكبرون ت ك كتاب ب لابا ر المجرمين لرغم ن خروا ا جديد م م ه الفرقان الحق س ه به الصهين والصليبيون لقرأوا ي ه اسمه ا ل ف وكتاب ا ا والنار الزنار الغاران ل ل س أساطير م مئة الصور عندهم هيق ديت ص ي و ن ي صليبي مقطر يحاولون إ ل غ ا ء ا ل ق ر آ ن الكريم ووضع هذا الكتاب بديله وفرضه على العالم ا ل إ س ل ا م ي والعربي وغير العرب ي ويزال يلونه خريز أول واللغة العربية والإنجليزية في صفحة 388 سنخصص له حصه ة إن شاء ا ل ل بعد هذه الحصه ة التي ل ي ا ي ق وكنتم ل على الله غير الحق و هو هذا غير علش وكنتم عن آ ي ا ت ه تكبرون ولقد ج ئ ت م و ن مجرمين كفار د ب ر معتزين بينهم ب ن ت ج م ا ع ا ت ومنظمات ودول و تحالف و ج م ا ع ا يعني اكسس لكن ل م موز ا ي ز ي الموت أ ي مجرم فيهم و أ ي كافر فيهم يزيدوا وحده ولقد جئتمونا فرادا كما خرقناكم أ و ل م ر ة وتركتم ما خوناكم وراء ظهوركم ت ك ن ل ي أ ع ط ا ك م الله من نعم تخلي و ر تجي ه و ي ر اعريان ل ولقد ي ن ت خ جئتمونا فرادى كما خلقناكم أ و ل م ر ة وتركتم ما خوناكم ّّ وراء ظهوركم وكذلك يقولون وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء يقولون زعماء و ي و ل و ن القاده ودوك الكبار بيومكم الجرايديه يقولون انهم شركاء وهم الذين ينبؤون ك ي ع ط و ك م الغفران ويوصلكم الله ويستركم الله في ن و م ه د ا ه م ن ت م اين ت م اسمعوا ي ك م ما أحضر أحضر فلولا إ ذ ان بلغت الحلقوم أ ت تنظرون م م حين ونحن إليه إذن أقرب كنتم م و ل ك لا ب ص ر و فلولا ن إن ن ك ت غير مدينين ترجعونها إ ن كنتم صامتم ر فين هو هذا الشفعاء لكم الشركاء لكي ع ن وكيزينكم الدنيا وكي ينسوكم ا ل آ خ ر ة وكيزينكم الباطل وكيكرهكم الحق فين هو هذا هذا الشركاء الأعمال لقد قطعت بينكم ق ط ع بهم ا الأسباب ل م م ي ن ب وتقطعت ا ل أ س ب ا ب و ظ ل عنكم ما كنتم تزعمون وقالت ز ع من ديالكم الثامة لك وما ت تزعمون م من حق ومن ق و ة ومن حقوق ا ل إ ن س ا ن وحقوق ا ل م ر أ ة وحقوق الطفل وحقوق ك ذ ا ا ل الكتب وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يؤكد ما ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم و إ ن العبد الكافر إ ذ ا كان في ا ل ق ط ا ع من الدنيا و إ ق ب ا ل من ا ل آ خ ر ة يعني ك ي م و نزل إ ل ي ه من السماء م ل ا ئ ك ة سود الوجوه هذا ع د م من الكفاءه من, من صوره ا ل م ل ا ئ ك ة المؤمن ج و ء ا م ل ا ئ ك ة بيض الوجوه منوره والبصر بيض ك يفرح ا بلقائه م وبزياره ت م هذا ك ينزل عليه م ل ا ئ ك ة من السماء سود الوجوه معهم المسوح شوه شوه المسوح بديل حرش غليظ شعر فيجلسون منه مد البصر ك ي ف ي ع د و ا عليه و ي ز ل س و ا بعيد ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند ر أ س ه فيقول يجلس عند رأسه عند ايتها ل ك ا ف هذا المشرك الظالم فيقول و أ ي ت النفس ا ل خ ب ي ث ة اخرجي الى سخط من الله وغضب عكس في نسبة جسده بالشيء المؤمن قال فتتفرق في في فتتفرق فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلل أو المبلول ل أ ا م ب ل ل و ف ي أ خ ذ ه ك ا فاذا جسد ل و و ي خ اخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلها في تلك الموسوعه ي ن ي كيخرزها من المبلول يخطفها الآخر الملائكة لما المد البسط عنده يجعل ويجعلونها أشياء ل ي منها الوقت من الموت. بتلك م ل ا ل م و ت ف ي ج ع ل ه ا بتلك موسوعه من الشعر الغليظ ويخرج منها ك أ ن ت من ريح ج ي ف ة وجدت على وجه ا ل أ ر ض ه ذ ا الروح الخبيثه ت ص د ر من ه ا واحد ا ل ريح أن ت ن من اي ريح ت ى و ج ه ا ل أ ر ض ك ل ك م ن من اي ريح ت ك و ب م ة و ل اي ريح تكون ا ن اي ة ولا ك و ن من اي ريح تكون م ة ا ل ريح ة ديال ه ذ ا ا ل ر و ح د ي ا ل ا ل ك ا ف ر م و ا ل م ج ر م ك و ا ل من ا ف ق ك تكون أنت من اي ريح ل ى و ج ه ا ل أ ر ض فيصعدون بها يطلعوا بحال بها يقلنا فلا ي ا ح ز ل ا ق يمرون بها على ملا من م ل ا ئ ك ة إ ل ا قالوا ما هذا الريح الخبيث فيقولون فلان ا بن فلان ب أ ق ب ح أ س م ا ئ ه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إ ل ى السماء الدنيا أنا درما ماذا موظلوش يطلعين فقال ا له اسمها ي فيستفتحوا لو ه ا فلا ي ح ا وديال ا الدنيا و ا معاك سكلم لا ل اللوه ا فيستفتح الثالث ل ل ا لها فلا يفتحها يقولون وملائكه خ خانزة خلز ا ب ي ث ة ن ا ج ف دي ل الله وقدر لكم لعبها الدمزة ح م اسمه ا ا ا ر شرط وقدر شرط في ة من هم كي هم من لكي يسبح دائما م و هم دائما دائما ليركع وليساجد ملائكة وهم نور لا يحصل الله ما أ م ر ه م ويفعل و ن ما يامرهم و دو ن جعيم لا ف خ ن ز ة يصلح لي السماء ثم ق ر أ رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا ت ف ت ح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى ينج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المذنبين ي تفتح ل ما أبواب السماء لا لا تفتح لهم هتخلص. هتخلص لهم. الروح、يسيد. روحك إ لكنت مؤمنك يطلع في السماء وتسبح ويصل ك عليها اهل كل سماء حتى يصلون بها إ ل ى بين يدي ر ج ب ا ر عز وجل فتقول لله اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ز ا الجلال و ا ل إ ك ر ا م روح المؤمنه الذي ما كفت عليه فيقول الله عز وجل ا ل م ل ا ئ ك ة اكتبوا كتابه في سجي سجي في الارض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم ق ر أ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله ف ك أ ن م ا خر من السماء فتخطفه الطير أ و تهوي به الريح في مكان سحيق تقرا ل ق ر آ ن ثم تقرا الايه قد كرف المؤمن انها ب أ رجع للأرض تخطف الطير أ و تخرم من السماء ت و ي ك ي ك و ن و ا ان تستحق بها باب السماء ولم ا يكن ي س ت ح أ م ا بها باب ا ل س ي ا ء ولم يكن ي س ت ا ق ه ا بها بشويه ولكنها تستحق انها مسخوطه من السماء هل فقال انزالوا هنا و ا ل م ل ا ك م خ ل ص لهم الدنيا إ ذ ا مات على يهوديته يوجههم الى الغرب شارون الى امن فرعت و يبقى شارون اما ي اذا مات على شارون ي ت و الملائكه يطلقون منه ك أ ن ما خر من السماء ت خ ط ف ه الطير أ و ت سوبه ي الريح في مكان ص ح ق وفي ر و ا ي ة قال صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا كان الرجل السوء رجل كافر ر السوء هذا ف م قال الملك للروح ي اخرجي ايتها النفس ا ل خ ب ي ث ة كانت في الجسد الخبيث أ خ ر ج ي ذ م ي م ة و أ ب ش ر ي بحميم وغساق غساق والبارد ا ل م ن ت بارد و ر ح ت خان و آ خ ر من شكله أ ز و ا ج فيقول ذلك حتى ت د خ ل ثم ي ع ر ض بها إ ل ى السماء فيستفتح ويستفتح لها فيقال من هذا فيقول فلان فيقولون لا مرحبا بالنفس ا ل خ ب ي ث ة كانت في الجسد الخبيث كيف حبوش بها وكيف تفاجئت ارجعي ذميمتك ف إ ن ه ا لن تفتح لك أ ب و ا ب السماء ف ت ر س ل بين السماء والارض فتصير الى القبر, القبر عند عندك حلقنا سحلة تسو السابقة الحصة اجتمت هاي المؤمن لما كتبوا روحهم عند الله سبحانه وتعالى يقولون أ ر ج ع و ا روح ا ح ذ د ايران ف إ ن ي منها خلقتهم وفيها أ ع ي د ه م ومنها و اخرجهم طرفا اخرى فيعود بها ا ل م ل ا ئ ك ة فيضعونها بين الجسد و ا ل ك ث ل كما ذكرت في ا ل ح ف ا ل م ا آنسانيك ض ي يعني ق ط و الماضيه ن ديالصح إذن ذ ا ما هذا ورد في الحديث في ثم حديث آ خ ر يقول في غير المؤمن حديث سبق أ ن ذكرته الحصه الرضيع شطره ا ل أ و ل ن س ل ه المؤمن أ م ن س ب الكافر أ و الفاسق أ و ا ل م ذ ن م قال صلى الله عليه وسلم و إ ن كان غير ذلك إ ن ه ملك يسكن على المؤمن إ ن كان غير مؤمن إ ذ ا نزل به م ل ك الموت صف له صماطان من الملائكه نظم و ا ما بين الخافقين ما بين المشرك والمال م ج م و ع دي الملائكه تتحرك يزل ا ر ل ع بها للضرب يزل ي خوال ا في الكتابه للضربة ر للضربة كان ويخطف ا ن بصره إ ل ي ه م ما يرى غيره ملائكه و إ ن كنتم ترون أ ن ه ينظر إ ل ي ك م ويشدد عليه فيلعنونه ي في ع في ويقول ن اخرجي ل م ايتها ل ب والطمأنة ب ش ل ل ن النفس ا ل خ ب ي ث ة قد أ ع د الله لك من النكال و ا ل ن ق م ة والعذاب كذا وكذا ويقول أحسن العذاب اللي الله وساء ما قدمت لنفسك ولا يزالون يسلونها في غضب وتعب وغلظ وشده من كل ظفر ظفر وعضو ن يكون ه طرفتها ا بحالك طعوب المكس شوفتك بقالك لو المارسكين بقال الزفر في يقومون يقومون أ ع ض ا ء ه م يمضوا ي ه م طريفات اللحم قال حل... لي ح ص ل ش ي ق ر ا و ه ك ذ ا كتسول الروح د ي ا ل ه ك ذ ا برق ا ذ ر ك يزول ا ل ح م د ا ل ع ظ ي ويحفظك بقريه الحمض راضي انه لا يزال كذلك الروح ديال كذا قال لك ب ا ل ن س ب ة للسله بالنفس ولا يزالون يسلونها في غضبهم وتنشط ع ب وغلظ وشدة م كل ضفر وعض. من كل وكل عضو كي الظرب ظفر فره يخرجه المجرم وعض عضو وحينه من باتخل الجسد نفسه كما يصنع السفود ذو الشعب بالصوف حتى تقع الروح ذ ق ن ع فلا هي أ ش د ك ر ا ه ي ة للخروج من الولد حين ي خ ر ج م ن الرحم مع ما يبشرونه ب أ ن و ا ع النكال والعذاب حتى ابن غزق فليس منهم ملك, فليس منهم ملك فليس منهم الا و ه ف ل ي س م ن ه م ا ه كراهيه لو يتحماه الولد كيف حولي بعد ذ ك الروح انها خ ا م س و أ ن ت من أ ي ر ح ا ل ي ف ه على وجه الارض ف ي ت و ل ق ك ظهر ملك الموت الذي وكل بها فيتلقاه أ ح س ب ه قال ب ق ط ع ة من بجاد أ ن ت ما خلق الله واخشنه ا فيلقى فيها ويفوح لها ريح أ ن ت ما خلق الله تمامك الموت قنطاته وزوجاته يشد خالين دياله من ويشدون اناثه ملاك م ا ل م ك م ن يشدنيو ا ن ا ل خنزير د الكابرات خ ن ز الدنيا ك م ديال ما نعيش موال ح ك م ة الله ما سمعنا ماشنا ما رينا ماشمين لكن تشوفوا جسده ي ا ل وجسده يشتاقوا بالدم لا تغوص عن نحت يدخل ن الامثال ف يدخلون المصيبه ل روح ا ل بسرعه ل ي ا ر ويسدون ح و ص ل عليه ج د انا ل م غ ف ر ة ه ذ ا يقولون اللهم العنها من روح من ولعنه الجسد منه الجسد الخارج ف إ ذ ا صعد بها أ غ ل ق ت أ ب و ا ب السماء فيرسلها ملك الموت في الهواء ثم ت ل الله الله ع ل ي وسلم ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق إن إخواني تبعتمها يا إخوان الخطوات كيف تقبض ارواح المجرمين الكافرين والمشركين تخيلتم ا ل ص و ر ة ا ل ب ش ع ة خ ط ي ر ة مهوله والله ي ح ف ظ ن واياكم لذلك تتلاحظ الله عز وجل عز قال في الظالمين اسمعشنوا ب ش ك ي قبلهم ا ل م ل ا ئ ك ة ونشكي ر ب ط ا عليهم المجرمين الظالمين قال تعالى أ ع د اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوره النحل الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمي أ ن ف س ه م ف أ ل ق و ا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الله اكبر الذين سوف هم الملائكه الظالمين انفسي ه وما يزال المجموعه ن بغاول ي من قبل فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء ب ل بل الله عليم تعمل يقول الملائكة إما بما كنتم إ ن الله عليم بما كنتم تعملون ف د خ ل ا عاد قال أيا تبقى معي موت كي فقد دخلوا مشاور فادخلوا و بلفرى بهذا الترطيب مع ا ع د خ ر سرعة فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها بيثمت وقال ا يدخلوا ل م ت ك ب بجانب ي ي فيه ي ر في ن و العلماء يموت ماذا م يدخلون ارواحهم تدخلونه من سماء ف ي شد ومن ب ع د ع ا ت ر ل ى ا ل روحها دي ل الجسد يلا بس من روحها سبعه وثلاثه د في وثلاثه و ث ل ا س د وكل عذاب في النار يصيب الروح ي ت أ ل م ويحس, ويحس به الجسد في, في, في, في القبر تقول و ادي الجسد نقرا و ا ل ل تراب ع ظ ا م ورميم الذي خلقه يحيي العظام واليرمي قادر على أ ن ي ع ز ب ه بلحمه وعظمه وعصمه ودمه وقادر على أ ن ي ع ز ب حيا وميتا وعظما ل ح م ا و بدون لحمين و ر م ي ن بدون لحمين ولا عظمه د ا خ لقد كانت هذه الحاله التي تتمكن منها ل من اجل الحاله التي تتمكن منها من اجل الحاله التي تتمكن ل منها من اجل ا و ح ا ل ه التي ا جاوب ن منها د ي ه ا من اجل ا ل و ا ل ه التي تمكن منها ف ب ه س م س و ا ل م ت ك ب ر ي ن لحظة ن س ب ة للطيبين ن س ب ا ل م ج ر م ي ن في نفس ا ل آ ي ه ت ك ر م الله تعالى على المجرمين الظالمين و اكرم على الطيبين شاش قال الله قال عز و جل في نفس ا ل س و ر ة بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> الذين تتوفاهم الملائكه ة طيبين. طيبين حال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 ا ل ك ن ف س ي ه م لم ا ا ح ظ ل د يقلوا ن ا ل ر وما أ ص ا م ن ع ت د و ا على ن ا س أشبوا أكلوا الناس الناس أ م و ا ل ل ا ن ا س لاحظت ه م انفسهم ل ذ انفسهم ل ل ظالمي م ا عبادي ئ ك ة أ انفسهم الظالمي ظلمين ن يوم ق ي ا م ه تصور الضرب يخلص ب ا ل ع م ر ا ل ص ع ب حسناته س ي ئ يخلدونه ولذلك قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون اسموه ب ا ل إ س ل ا م لا م يوجد طلاق ظلمونا ن ف س ه م كانوا يظلمون الرئاسه لانهم لا ن ت ل م و ن ا ن ت تخلص عندها ي ظلمت الدنيا و ر ب ع ت القاضي والقاضي حكم بالعدل واخذ حقك ف ت ق ا جمد له لاخذ لك المناصب لا ج ر ي فاخذ حقك واتكفل عليه واخذوا الحق منه وحسن الحسن وحسن الحصى اذن إ الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة الطيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم الملائكه ة يقول لكم في لكم الحصة الماضية العز ل عمر عنه لما قل إلي واخليني مرته إذا حضرته بوحد كانت سمعتك يقولون سلام عليكم ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون ويلي ا ل ف أ ي السابقه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة وأن ل ا تخافون وتحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولكم فيها ما ت ش ت ه ي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إ ذ ا من هنا إ خ و ا ن ي اخواتي علينا أ ن ن ح ض ر الشيطان العين و ا ل ن س العمار نسوه و ش ي ا ط ي الجن ز ا ل إ ن س الذين يحاولون بالليل والنهار أ ن نترك ديننا و أ ن نكفر بربنا وبنبينا وبكتاب ربنا ع ب د و ا على هدد بالنووي تعاونوا عن الورود ت آ خ و ا في الله تحابوا في الله تعلموا،, تعلموا دين الله تفقهوا في دين الله تعرفوا على صراط ر ب ك على ا ل م ح ج ة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا ه ا ت و ت ح ب و ا في الله و ن س و ا جميع خ ل ا ف ا ت اكسين شياطين الجن ا ل ا ن س م و ج و د ي ن في العالم الذين يحرصون على إ ض ل ا ع المسلمين ل أ ن ه كما قال صلى ا ل ل و ا ل ذ ي ه و م ح م د ولن تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا و ل ن تؤمنوا حتى ت ح ب و ا الا أ د ل ك م على شيء إ ذ ا فعلتموه ت ح ب ب ت م افشوا السلام بينكم اللهم اغفر لنا وحمده اللهم لك الحمد ا ح ت ر ر و ا ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إ ي ا ك ح م د كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن ا ل أ ر ض ومن امامنا وما و من احب شئت من شيء بعد أحق م اللهم ق ا ا ع ب أبريك د أنفرونا ا لك ل ل لا ك ل ح م د على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م ولك الحمد على ن ع م ة ا ل إ ي م ا ن ولك الحمد على ن ع م ة ا ل ق ر آ ن ولك الحمد على ن ع م ة ا ل أ خ و ة ولك الحمد على ن ع م ة ا ل م ح ب ة بيننا ولك الحمد على ن ع م ة ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اجمع شملنا وصل ّ على نبينا سيدنا محمد و أ و ر د ن ا حوضه ولا تفتن بعده واسقنا بيده ا ل ش ر ي ف ة شربة هنئة اللهم ندماء يميه ي لكتبنا و سهل حسابنا ا ل ل م مؤمنين م حين نا وتوفى س م ي علينا سكرات الموت اللهم سهل علينا سكرات الموت اللهم سهل علينا سكرات الموت اللهم ارزقنا قبل الموت ت و ب ة وعند الموت ش ه ا د ة وبعد الموت جنة اللهم م و وردوانا ت جنة ل ا غ ف لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ ص ر ن ا وما اعلمنا وما أ ن ت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر اللهم ا غ ف لنا ذنوبنا جميعا صغيرها وكبيرها جليلها وعظمها وحقيرها اللهم يا رب ا غ ف لنا جميع الذنوب اللهم إ ن ن ا مقصرون في حقك ومفرطون في جندك فتجاوز عنا واغفر لنا اللهم اغفر لنا في هذه ا ل ل ي ل ة وفي كل ل ي ل ة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أ ه ل الجنه ونجعلنا من أ ه ل الله ن س أ ل ك اللهم رضاك و ج ن ة ونعوذ بك من سخطك والله اللهم إ ن ا ن س أ ل ك رضاك و ج ن ة وما يقرب إ ل ي ه م ا من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والله وما يقرب إ ل ي ه م ا من قول وعمل اللهم نجعل م ص ي ب ة ن ا في ديننا ونجعل الدنيا أ ك ب ر م ن ا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا واجعل ثارنا على, على من ظ ل ر ن ا وانصرنا على من عادانا ولا ت ص ل ط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين مولانا هذا حالنا بين يديك وحالنا لا ي خ ف ى عليك امرتنا فاجتنبنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إ ل ا عفوك ف ع ف عنا اللهم ان ن ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة اللهم د ي ن و ا د ن ي يا الرحيمين ا والآخرة برحمتك م وفق ولاه تحب وترضى محمد القول العمل اليد السادس ا ملك م صلى المسلمين ل عليه ه وتزل به ر ق اجمعين ء أذائك أذاء الدين اللهم عينه لما تحب وترضى واجمع شملهم ب ا ل إ س ل ا م و ح ي د كلمتهم ب ا ل إ س ل ا م واجعلهم يد ا واحد على أ ع د ا ئ ك واعداء دينك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آ م ن ا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منه وما وطن اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ا ف ر ق عليهم ص ب ر ه م وثبت أ ق د ا م ه م و ر ص ر ه م على القم الكافرين اللهم انزل نقمتك وغضبك على الصهيونيين و أ ع و ا ن ه م من الصليبيين والمنافقين اللهم ا ش ت ش م لهم و ن ك س أ ع ل ا م ه م وكسر شوكتهم وزلزل ا ل ر ض من تحت أ خ ل ا م ه م نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من سورهم فخذهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على ما تشاء خ ل ي ر و ب ا ل إ ج ا ب ة جدير اللهم اقصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر ن ه م أ ح د ا اللهم إ ن ه م لا يعجزونك ف أ ي ن ف ي م عجائب قدرتك يا قوي يا عين يا من يقول للشيء كن فيكون فقل ل ه ز ي م ة أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م ك و ن فتكون وقل لنصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين كن فيكون إ ن ك على ما تشاء خ د ي ر بالاجابه إ ج ب ة د ي ر أصل ل ل وسلم على ه آله م محمد وعلى و سيدنا ح ص ا ل جدير لله مع ت ح ا تسجيلات ا ا ت ل ص هاتف رقم صفر أربعة ثلاثة عشر علما الحقوق محفوظة رقم جميع بأن والسلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته